ما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي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 من الأرض ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 BEL ek verruhum, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إِنِّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم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 التفهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا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 أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُمَّرِينَ الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين O, de lamp, de kuntum, een tumwe, قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا zevenenveertig يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا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 تكون إن كنتم فاعلين قلنا يا نار قوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين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 من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا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 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها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 اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً من عندنا وذكرى للعابدين وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا توعدون إِنَّهُ يَعْلَمُ الجهر مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وإن أَدْرِي لعله فِتْنَةٌ لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون